بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعده فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر الإخوة والأخوات وأحييكم إلى هذه الحلقة الجديدة التي تندرج ضمن سلسلة في هذه الحلقات بعنوان سؤالات الصحابة سبق لنا في حلقات مضت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرضوا جملة من الأسئلة في باب الصلاة ولا زال الحديث مستمرا في ذكر جملة من أسئلتهم المتعلقة بهذا الركن العظيم ومن ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شقي إليه الرجل يجد شيء في بطنه أو يخيل إليه أنه يجد شيء فهل يخرج من صلاته؟ أو يخيل إليه أنه يجد الشيء في بطنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف أو قال لا يخرج كما في الوقت الأخرى حتى, حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا الحديث كما يقول النووي وغيره من أهل العلم أصل عظيم من أصول أحاديث الأحكام ذلك أنه في الواقع من الأدلة التي أخذها العلماء رحمهم الله تعالى وبنوا عليها القاعدة الكبرى وهي من قواعد الشريعة اليقين لا يزول بالشك فإن الأصل أن يستصحب الإنسان الحال التي هو عليها ولا ينتقل عنها إلا بيقين مماثل فهذا الإنسان الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخيل إليه بمعنى أنه يتوهم أو يظن أنه وجد شيئا في بطني قد يكون سمع قرقرة أو شيء من هذا القبيل فظن أن ذلك هو خروج لشيء ينقض أو ينتقض به الوضوء فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع هذه الخيالات أو هذه الظنون التي ليست مبنية على يقين وربطها بشيء متيقن ويدرك بأحد الحستين فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا فربطه بحسة السمع أو يجد ريحا لأن الخارج من السبيلين أو هذه الظنون والخيالات إنما تدرك بخلاف البول والغائط كما هو معلوم إنما تدرك بأحد هذين الأمرين فإذا وجد اليقين فإن الإنسان حينئذ له أن ينصرف أما مجرد التوهم أو الظن فإن الإنسان لا يبني عليه شيئا فهذا الحديث العظيم أخذ منه العلماء تقعيدا كبيرا كما أشرت آنفا وجعلوا هذا الحديث مطردا في كثير من أبواب العلم بل في, في كل أبواب العلم التي تعتبرها مسائل متصلة بهذه القضية وهي الشك أو اليقين ولهذا كان من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه ذكر هذا الحديث في كتاب البيوع وبوض عليه بقوله باب من لم يرى الشبهات باب من لم يرى الشبهات في البيوع ف مقصوده من ذلك أن الإنسان قد يعرض له عارض أو قد يأتيه الشيطان كما أشرنا في أكثر من حلقة قد يأتيه الشيطان لا من باب الشهوات لكن باب الشبهات فيقول له قد يكون هذا المال مسروقا مثلا قد يكون هذا المال مغصوبا فحينئذ لا يلتفت الإنسان إلى هذه الوساوس بل الأصل أن الإنسان الذي تشتري منه أن الأصل أنه قد تملك هذه السلعة التي بيده وما سوى ذلك فهو خارج عن الأصل فلا ينتقل عن العارض إلى الأصل ولا يعتمد على الشك المخالف لليقين وهذا الحديث أيضا من فوائده ومن فقه العلم من الفقه الذي فيه أن الصحاب رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا كما قلنا في أكثر من مناسبة يترددون في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن أي شيء يشكل عليهم وفي هذا أيضا حرصهم رضي الله تعالى عنهم على أن تكون صلاتهم سالمة كل السلامة من أي شيء يكدر عليها ذلك أن هذه الخيالات والظنون ظنوا أنها قد تؤثر على صلاتهم. فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أجابهم بهذا الجواب الشافي وانظروا إلى بركة السؤال أيها الإخوة والأخوات كيف يفتح الله عز وجل به بابا من العلم فإن قوله عليه الصلاة والسلام هذا أخذ منه العلماء أحكاما كثيرة لا تعد ولا تحصى فما من مسألة لها صلة بقضية الشك واليقين سواء في أبواب العقائد أو في الطهارة أو في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج أو في الصيام أو في البيوع إلا ويفزع العلماء رحمة الله تعالى عليهم إلى هذا الحديث ليأخذوا منه هذا الحكم العظيم وهو أن الأصل براءة الدم وهو أن الأصل عماد اليقين ولا ينتقل عنه لمجرد الشك أيضا من الأسئلة التي سألها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في مضوع الصلاة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث معدان بن طلحة اليعمري رحمة الله عليه وهو أحد التابعين قال لقيت ثوبان رضي الله تعالى عنه فسألته عن أحب عمل إلى الله أو يقرب إلى الله عز وجل ويكون سبب في دخول الجنة قال فسألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال فقال له النبي صلى الله عليه السلام عليك أو قال أعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله تعالى سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال معدان رحمه الله فلقيت أبا ذر فحدثته بهذا الحديث فقال لي كما قال ثوبان وفي هذا الحديث من العلم والتربية حرص التابعين رضي الله تعالى عنهم على البحث عن الأعمال التي توصل إلى رضوان الله عز وجل وهذا يعني من باب أولى وقد تكرر معنا في هذه الحلقات حرص الصحب الكرام رضوان الله عليهم على هذه القضية وقد مر معنا نماذج من ذلك من أسئلة ابن مسعود وأسئلة بن هريرة وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهنا نلحظ أيضا فائدة تربوية وهي فائدة علمية أيضا ثوبان لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل يا رسول الله مثلا أدعو لي أن أكون كذا واتكل على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كلا وفي المقابل أيضا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليعلق الناس بمجرد دعاء أو أمنية كلا بل ربطهم بقضية مهمة وهي قضية العمل فإن الإيمان لا بد أن يترجم عن عمل والدعوة لا بد أن يبرهن على صحتها فمن كان يحب أن يكون قريبا من الله عز وجل ومن كان يحب أن يبلغ رضوان الله تعالى فليعفر هذه الجبهة في الأرض تعظيما لله عز وجل وإجلالا له ورغبة في محبته وعلم من هذا أن الصلاة هي أحب ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل وهي أكثر الأعمال التي توصل إلى هذه الغاية ولئن كانت الفرائض محدودة بحيث لا يستطيع الإنسان أن يزيد فيها فإن الله سبحانه وتعالى فتح للعباد أبوابا من النوافل بحيث يكثر الإنسان من هذه السجدات التي بمجرد ما أن يسجد حتى يرفعه الله درجة ويضع عنه خطيئة فهذه ثمرة عظيمة فلو تعمل الإنسان في النوافل لوجد لو مثلا أن الشرعة حث على السنة من الرواتب وهي اثناء أو ثنتا عشرة ركعة وكذلك أيضا حث على سنة الضحى وأقلها ركعتان وليس لأكثرها حد كذلك أيضا شرع للإنسان أن يقوم الليل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في اليوم والليلة فرضا ونفلا ما مجموعه أربعون ركحة والمجال مفتوح لما هو أكثر من ذلك وقد كان بعض السلف يجتهد في ذلك اجتهادا كثيرا وكان من حبهم للصلاة رضي الله تعالى عنهم أن أحدهم قال لولا أن الله تعالى نهانا أن نصلي في أوقات النهي لصلينا وهكذا فلتكن النفوس كبيرة وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام فمن أحب رضوان الله ومن أراد أن يبلغ هذه المنزلة فعليه بكثرة السجود فإنه لن يسجد الله سجدة إلا رفعه الله بها درجة درجة عنده درجة في الجنة وحط عنه بها خطيئة فهو كالذي يقترب من الجنة ويبتعد من النار كلما سجد لله تبارك وتعالى كلما سجد لله تبارك وتعالى سجدة وفي هذا الحديث أيضا من الفق أيضا أن هذا التابعي الجليل أراد أن يزيد طمأنينة فسأل صحابيا آخر فعلم من هذا أن هذه المسألة من العلم كانت معروفة بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن جملة العسلا أيها الإخوة والأخوات التي سأل عنها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما رواه ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى قال لقيني كعب ابن عجرة رضي الله عنه فقال له ألا أهدي لك هدية وتبلأ قال خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يعني في الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا الحديث فيه من العلم حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاستفصال عن الأمر المجمل فإن الله تبارك وتعالى لما قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما السلام فمعلوم السلام عليك أيها النبي أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن هذا الأمر المجمل بالصلاة لم يعرفوا صفته فسألوا عنه وهذا شأن طالب العلم إذا ورد الأمر المجمل في نص ما فإن عليه أن يبحث عن تفسيره فنحن مثلا أمرنا في, في القرآن الكريم في مئات المواضع بأن نصلي لكن كيف نصلي؟ نبحث عن ذلك في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصيام أمرنا بالحج نفتش عن ذلك في السنة الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا الأمر فقال لهم النبي الله عليه الله والسلام قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره وهنا سؤال ما المقصود ب وقولنا اللهم صل على محمد للعلماء في ذلك أقوال لعل من أقربها مقاله أبو العالي الرياحي كما أخرجه عنه البخاري رحمه الله في صحيحه هو ثناء الله عز وجل على نبي صلى الله عليه وسلم في الملائكة على عند الملائكة فنحن حينما نقول اللهم صل على محمد فإننا نقول اللهم أثني على نبيك يا ربنا في الملائكة الأعلى عند الملائكة الكرام و ثمت أيضا سؤال آخر حينما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بل مقصود بآله أيضا في هذه المسألة أقوال لعل من أقربها أتباعه على دينه ويدخل في هذا دخولا أوليا من كان من آل بيته في النسب وهو من أتباعه عليه الصلاة والسلام على دينه كالعباس وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقولنا حين نقول وبارك على محمد البركة هي كثرة الخير وهنا أيضا سؤال يعني كثير من الناس يقول ما معنى كما المعنى هنا للتعليل وهو نوع من التوسل بأفعال الله عز وجل السابقة فنحن نسأل الله كما صلى على نبيه الخليل عليه الصلاة والسلام فإننا نسأله ونتوسل إليه بفعله السابق أن يصلي على محمد وعلى آل محمد عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته هذا أيها الإخوة والأخوات ما تيسر ذكره في هذه الحلقة ولم تنتهي بعد سؤالات الصحابة رضي الله عنهم في هذا الركن العظيم بل ثمت أسئلة أخرى لعلنا نستكملها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته